ينقسم الى قسمين مستقلات عقليه وغير مستقلات عقليه المستقلات العقليه وغير المستقلات العقليه ما هو المقصود بالمستقلات العقليه المقصود بالمستقلات العقليه هو الدليل العقلي الذي لا يتضمن دليلا اخر المقدمة الاولى عقلية والمقدمة الثانية ايضا عقلية مثلا العدل حسن عقلا وكل ما كان حسن وكل ما كان حسنا عقلا فهو حسن شرعا النتيجه العدل حسن شرعا ترى المقدمه الاولى صغرى عقليه المقدمه الثانيه خبره عقليه المقدمه الثانيه شنو سميناها بالملازمه الملازمه هذه تسمى بالمستقلات العقليه المستقلات العقليه عموما ينحصر البحث فيها عن الحسن والقبح العقليين الحسن والقبح العقليين الحسن العقلي مثل العدل حسن القبح العقلي مثل الظلم قبيح هذا ما يراه الإمامية بأن العقل يحكم بحسن بعض الأشياء ويحكم بقبح بعض الأشياء من دون النظر الى رأي الشارع يعني حتى الانسان اذا ما يضغي رأي الشارع المقدس يعرف بان العدلة حسنه حتى اللي ما يعتقد بالشارع حتى اللي ما يعتقد بدين اصلا يعرف بان العدلة حسنه وهكذا بالنسبة الى الظلم فانه شنو قبيح لكن الأشاعرة قالوا ليس لنا حسن وقبح عقلي. قالوا الحسن والقبح هو الشرع فقط. يعني إذا الله قال العدل حسن يصير حسن. إذا قال العدل قبيح يصير قبيح. نحن نقول لا يمكن ذلك لأن الشارع حكيم. ولذلك بعض المخالفين يقولون مو من الممتنع ان الله عز وجل في يوم القيامة يأخذ بنبيه الى نار جهنم هكذا نحن نقول لا يمكن ذلك وانما عندنا حسن عقلي وقبح عقلي والله عز وجل هو السيد العقلاء ومنتزم بهذا الشيء ربت شنون؟ فإذا المستقلات العقلية البحث فيها في الحسن والقبح العقلي شنون؟ شنون؟ ما ما دعني؟ القبيح شنو؟ نفسي؟ لا عقلي مساله اخرى بعض الامور قد تكون قبيحة نفسا لكن حسن عقلا مثل الانسان يؤذي نفسه ويمشي مشيا الى بيت الله الحرام او يمشي مشيا الى الحسين صلوات الله وسلامه عليه وثواب اكثر من المشي الى بيت الله الحرام هذا قد يكون في نفس الانسان صعب وغير حسن يعني أذية للنفس لكنه ممدوح عقلا تعرفتك فهل اكو فرق بين العاقل واكو فرق بين الناس مخالفه الناس فضيله لكن مخالفه العقل رذيله عرفت شلون مخالفه الناس فضيله مخالفه العقل رذيله زين المستقلات, المستقلات العقليه التعبير الاخر ان يعني الحسن والتقبيح يعني القبح العقليان الحسن العقلي والقبح شنو العقلي الحسن العقلي مثل العدل حسن عقلا القبح العقلي مثل شنو الظلم فبيح عقلا تطلق كلمة الحسن والقبح على معاني ثلاثة متقابلة يعني استعمال الحسن والقبح عند العلماء يراد بها ثلاث معاني شنو هذه المعاني الثلاثة اولا يطلق الحسن ويراد به الملاءمة للطبع، مثل ما أشار به فضيلة الشيخ يعني ما يلائم نفس الإنسان ما يلائم طبع الإنسان هذا لا يسمى بالحسن العقل أردت شون أولا يطلق الحسن يعني يستعمل الحسن كلمة الحسن لفظ الحسن ويراد به الملاءمة للطابعة الملاءمة للطابعة يعني ما يلائم طبع الإنسان هذا صوت حسن يعني هذا صوت جميل يلائم طبع الإنسان مثلا ويطلق القابح في مقابله يعني في مقابل ما يلائم الطبع يعني ما لا يلائم الطبع ما يشمئز منه طبع الإنسان مثل هذا صوت قبيح أو رائحة طيبة ورائحة قبيحة رائحة طيبة يعني شنو رائحة تلائم طبع الإنسان ويطلق القبح في مقابله ويراد به عدم في في مقابله يعني في مقابل الحسن ويراد به يعني بالقبح عدم الملائمه للقابع يعني لا يلائم طبع الانسان مثل هذا الصوت حسن يعني شنو حسن يعني هل عقله يحكم بحسنه لا هذا الصوت حسن بمعنى ملائمته يعني ملائمه الصوت للطبع ما لا بالعقل، بالعاقل وذلك الصوت قبيح بمعنى عدم ملائمته للطبع يعني طبع الإنسان يشمئز من هذا الصوت إن أنكر الأصوات بلي عرفت شلون إذن هذا إطلاق للحسن والقبح هذا الإطلاق لا يسمى بالحسن والقبح العقلي وإنما الحسن والقبح الطبعي أو النفس مثلا ثانيا يطلق الحسن ويراد به الكمال ويطلق القبح ويراد به الناقص ويطلق القبح في مقابله يعني في مقابل هذا الحسن ويراد به يعني بالقبح النقص او عدم الكمال شوفوا هذه الامثله مثلا العلم حسن العلم حسن يعني فضيلة للانسان كمال للانسان على اعتباره يعني على اعتبار العلم انه يعني ان العلم كمال للنفس يعني كمال للانسان والجهل قبيح على اعتبار انه يعني ان الجهل نقص للانسان للناس يعني للانسان هذا اطلاق ثان للحسن والقوق هناك اطلاق اخر ثالثا يطلق الحسن ويراد به ادراكه ادراك يعني العقل يدرك شوفوا هذا اللي يرتبط ببحثنا ادراك يعني العقل يدرك شنو يدرك ان هذا الشيء هذا الشيء مثل العادل او ذاك ذاك مثل الصدق مثلا أن هذا الشيء مثل العادي او كانت مثل الصدق مثلا مما ينبغي ان يفعل مما ينبغي ان يفعل شنو يعني ينبغي للانسان ان يقدم على هذا الشيء بحيث لو اقدم عليه يعني على هذا الشيء علي الضمير راجع للشيء الفاعل الفاعل منه جنابكم مثلا لكان موضع مدح العقلاء العقلاء يمدحونه يعني العدل حسن يعني شنو حسنون يعني لو قام به الإنسان يعني أصبح عادلا فهو في موضع مدح العقلاء ها لكان موضع مدح العقلاء بما بما هم اقلا يعني شنو؟ يعني بما انهم اقلا مو بما انهم فقهاء مثلا لو قام الانسان بالصلاة لو قام الانسان بالصوت يمدحه العقلا لكن بما انهم متشرع ليش؟ لان الشرع يدل على حسن الصلاة ولزوم الصلاة أما العقل ربما لا يصم ذلك ولذلك ذلك مو ما يصلح لكن العادل الكل يحكم بكونه حسنا العقلاء بما أنهم عقلاء يحكمون بحسن العادل هذا يسمى بالحسن العقل يعني حتى مع قطع النظر عن الشر العقل يدل على حسنه إذن والقبح بخلافه والقبح بخلافه يعني شنو يعني راجعوا التعبير ادراكوا ان هذا الشيء او ذاك مما ينبغي ان لا يفعل يصير بالنسبه للحسن ان يفعل بالنسبه للقبح ان لا يفعل يعني يترك بحيث لو اقدم عليه الفاعل لكان موضع شنو زم العقلاء والقبح بخلافه يعني نفس التعبير لكن يفعل يصير لا يفعل موضع مدح العقلاء يصير موضع ذم العقلاء مثل الظلم الظلم العقل يدرك بأنه ينبغي أن لا يفعل ولو قام وأقدم عليه الفاعل لكان موضع ذم العقلاء بالنسبة للظلم هذا هو المراد بالحسن العقلي والقبح العقلي اللي يسموه بالمستقلات العقلية والمعنيان الأولان من هذه المعاني الثلاثة يعني الحسن بمعنى ما يلائم الطبع أكو هناك أمور تلائم طبع الإنسان بمعنى الكمال. العلم كمال فضيلة. فهذا موضع اتفاق الكلاميين. الكلاميين يعني علماء الكلام. علماء الكلام يعني علماء اصول الدين. علم الكلام. يعني علم وصول الدين يعني علم المبدئ والمعادي وما اشبه يسمى بعلم الكلام ليس؟ لأن من مباحثه هو الكلام هل أن الله عز وجل متكلم أم لا؟ وكيف يكون الله متكلما؟ مع أنه ليس بجسد. الله عز وجل يتكلم بخلق الصوت. هو يتكلم بالجارحة وبالآلة وباللسان كيف الله عز وجل يخلق الإنسان كذلك يخلق الصوت هكذا يتكلم ولذلك النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام كان كريم الله يعني كان الله يكلمه يكلمه يعني عندما يفعد الى جبل طور يسمع الصوت من جميع الجهات من جميع الجهات يعني شنوه من الشجره مثلا كان الله عز وجل يخلق الصوت هكذا ونبينا صلى الله عليه واله وسلم في ليله المعراج اخذ يكلم الله واخذ الله شنو يكلمه بصوت علي عليه السلام فقال رسول الله يا رب انت تكلمني ام علي قال الله عز وجل انا اكلمك لا لكن خلقت صوتا بصوت علي ليش؟ لأنك تحب علي وأنا أحبه هكذا وشنو كان الكلام هناك ما ندري بعد هذا السر بين الحبيب وحبيبه والمعنيان الأولان من هذه المعاني الثلاثة موضع استفاق الكلاميين الكلاميين العلماء الكلام والفلاسفه يعني الحكماء من المسلمين من المسلمين يعني سنة وشيعة في إمكان ادراك العقل لها يعني العقل يدرك هذا الشيء هناك أمور حسنة لطبع الإنسان هذا بعد واضح حتى الطفل يعرف أن هذا الشيء حسن لطبعه ووقع الخلاف بينهم يعني بين الكلاميين والفلاسفه في الأخير. المعنى الأخير شنو؟ الحسن العقلي والقبح العقلي منها يعني من المعاني الثلاثة فقالت الاشاعره الاشاعره مذهب من مذاهب أبناء العامة مذهب في العقيدة لأن أكو مذاهب في الفقه المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة مذاهب في الفقه اكوا عندهم مذاهب في العقيدة الاشاعرة والمعتزلة هذه مذاهب في العقيدة ونحن بحمد الله على مذهب اهل البيت في الفقه والعقيدة اردت اشنان؟ فقالت الاشاعرة الاشاعرة قلنا مذهب من مذاهب ابناء العامة في العقيدة مو في الفقه لا حكم للعقل في حسن الافعال وقبحها قالوا العقل لا يفهم ذلك يعني العقل لا يفهم ان الظلم قبيح العقل لا يفهم ان العدل حسن وانما ننتظر نشوف الشارع ايش يقول فانا الشارع قال العدل حسن نقول حسن اذا الشارع قال العدل قبيح نقول العدل قبيح هكذا يعني لا حكم للعقل في حسن الافعال وقبحها وليس الحسن والقبح عائدين الى امر حقيقي إلى أمر حقيقي مثل العادل ومثل الظلم حاصل فعلا يعني هذا الامر الحقيقي حاصل قبل ورود بيان الشارع يعني احنا ننتظر نشوف الشارع ايش يقول ننتظر البيان من الشارع بل ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح اللي الشارع يقول حسن نقول نعم انه حسن اللي الشارع يقول قبيح نقول نعم انه قبيح هذا المقطع الاخير صحيح اللي الشارع يقول حسن احنا ما نقول حسن لكن هناك حسن عقلي هناك حسن شرعي شوفوا الاماكن اللي ما وصل الى كلام الشارع افرضوا قرية نائية في افريقيا اللي لا الشارع رايح لهم لا المبلغ عن الشارع وهكذا فذاله ما يعرفون العدل حسن ما يدرون القبح اللي الظلم قضي كل انسان يفهم ذلك يعني هذا الموضوع مثل انكار للامر البديهي عرفت شلون؟ بالي قدم العقل من الذي يلزمنا باتباع الشارع العقل العقل يقول مخالفه المولى قبيح العقل يقول اطاعه المولى حسن ولازم واذا احنا ما حسن وقبق عقلي شلون احنا ذلك؟ اذا هؤلاء يسمون بالأشاعرة وقالت العدليه العدليه الذين قالوا بأن الله عادل شوفوا الأشاعرة لا يعتقدون بأن الله عادل ليش يقول الله عز وجل من حقه أن يأخذ النبي ويجعله في نار جهنم لأن الذي يفعله حسن فهذا يكون حسنا الظلم إذا صدر من الله فهو شنو حسن هكذا يرون لذلك لا يسمون بالعدلية نحن نسمى بالعدلية بالعدلية نعتقد بالعدل ولذلك أصول الدين عندنا قاد خمس التوحيد والعدل العدل من صفات التوحيد يعني ليش الخدرة ما افرزناها ليش العلم ما أفرجنا نج نجعله مستقل لأن هذا صار محل خلاف بيننا وبين غيرنا فالعدل أفرجنا يعني وحدنا وفصلنا له موضوع خاص التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاهد ولكن عندهم ثلاثة شنو التوحيد والنبوة والمعاهد طبعا في الصلاح بعض الفقهاء من عندنا أيضا ربما يذكرون ثلاثة لكن يجعلون العادل من ضمن التوحيد ويجعلون الإمامة من فروع النبوة يعني المسألة اعتبارية وإلا الاماميه اتفقوا جميعا على العادل على أن الله عادل وقالت العدليه العدليه يعني الذين قالوا بأن الله عادل أن... وقالت العاديه ان مو ان دائما بعد القول ان قال اني عبد الله قال ان خطايا ان للأفعال قياما ذاتية الافعال مثل شنو مثل العادل مثل الظلم الاسعال لها قيم ذاتية عند العقل يعني قيمتها وحسنها وقبحها مو متوقف على بيان الشارع هناك من الامور العقل يحكم بحسنه العقل يحكم بقبحه مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه مثل العادل العادل هو حسن في نفسه في نفسه يعني شنو يعني مع قطع النظر عن بيان الشارع يعني حتى اللي ما واصل لبيان الشارع يعرف بأن العدل حسن في نفسه يعني مع قطع النظر عن بيانشين ومنها يعني بعض الافعال ما هو قبيح في نفسه كتبك الظلم الظلم إذاء الناس اسموه البشر كلهم يناذون بحقوق البشر ليش هاني يعرفون الظلم قبيح حتى اللي ما يعتقد برد بالعالم الشيوعي يقول بحقوق الانسان الافريقي يقول بحقوق الانسان المسلم يقول بحقوق الانسان والنصراني يقول بحقوق الانسان كذا حقوق الانسان وعدم ظلم الانسان هذا ما يحمول عكس هكذا ومنها ما منها يعني بعض الافعال ليس له هذان الوصفان مثل شرب الماء شرب الماء قبيح لا حسن العقل لا يحكم لا بقبحه ولا بحسنه حسب الموارئ فَرَفِعَ وَالشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا هُوَ حَسَنٌ وَلَا ينها إِلَّا عَمَّا هُوَ قَبِيحٌ هذا اللي احنا نعتقد فيه نقول الشارع لا يأمر إلا بالشيء الحسن اللي فيه مصلحة يعني الله عز وجل أمر بالصلاة أمر بالصوم هذه الأوامر الموجودة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان العدل حسن الإحسان حسن ولا ينهى إلا عمه هو عن الكذب والظلم وما اشبه هذا ما يراه العدلية وارث الرأي الأول أعني قول الأشاعر عرف بماذا بالتحسين والتقبيح الشرعيين ما عنده بالتحسين والتقبيح العقليين وارث الرأي الثاني اللي هو رأي العدلية أعني قول العدلية بالتحسين والتقبيح العقليين ذائل خلافة المسألة، وإلا فالمسألة لها نوع من الغموض والخلاف عميق ونظرا لغموض المسألة. الغموض يعني الإبهام في المسألة عدم وضوح المسألة، وعمق الخلاف فيها يعني الخلاف عميق وجذري فيها يعني في المسألة. بين المذهبين مذهب الاشاعره ومذهب العدليه المشار اليهما اللي اشرنا الى هذين المذهبين هنا يعني في هذا الكتاب ونظرا للغموض في المسألة اكتفي هنا جناب الشيخ عبدالهاد الفضلي حفظه الله يقول أكتفي هنا يعني في هذا الكتاب بالإشارة إليها ليش؟ مو بحث الخارج ليش مبادي أصول الفقه يعني كتبه كبداية وأعرب أكثى هنا بالإشارة إليها وعرضها أو عرضها يعني بعرضها موجداً موجداً يعني على نحو الإيجاز وعدم التفصيل على ضوء ما يرثى المذهب الثاني اللي هو مذهبنا مذهب العدليه مذهب العدليه جدا شنو الاشارة لهذه القاعدة هنا. مجال القاعدة. القاعدة شنو؟ الحسن والقبح العقليان ومجال. مجال يعني مورد تطبيق مورد تطبيق القاعدة ومجال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين هو المستقلات العقلية المستقلات العقلية مثل شنو؟ العدل حسن القبح الظلم قبيحون. الاستقلات العقلية اللي ما يحتاج إلى مقدمة أخرى وهي موارد الأحكام العقلية الخالصة الخالصة يعني من دون الحاجة إلى ضميمة مقدمة شرعية من دون الحاجة إلى ظن مقدمة شرعية وهي موارد الأحكام العقلية مثل شنو العدل عبدالحشون. خالصا. يعني حكم عقلي خالص العدل حسن عقلا التي تقع موضوعا يعني صغرى موضوعا يعني شنو الصغرى لتطبيق قاعدة الملازمة العقلية القاعدات الكبرى تقع موضوعا صغرى لتطبيق الكبرى الكبرى شنو قاعدة الملازمة العقلية كتبوا قاعدة الملازمة العقلية كلما حكم به العقل حكم به الشارع كلما حكم به العقل حكم به الشارع كما سبق المثال سبق شوفوا هكذا نقول العدل حسن عقلا هذه صغرى هي القضيه صوره وكل ما كان حسن حسنا عقلا فهو حسن شرعا هذه هي الكبرى الملازمه النتيجه شنو العادله حسن شرعا هكذا زين ومن اشهر تلك المجالات يعني مجالات يعني موارد تطبيق قاعده الحسن والقبح العقليين أوامر الطاعة. أوامر الطاعة يعني الأمر بطاعة الله عز وجل وأوامر المعرفة الأمر بمعرفة الله عز وجل هل هو أمر عقلي أم أمر شرعي؟ أمر عقلي يعني العقل يحكم بوجوب طاعة الله العقل يحكم بوجوب معرفه الله هذه مسائل عقليه لاحظوا أوامر الطاعه يعني طاعه الله أوامر المعرفه يعني معرفه الله عز وجل وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم والامام فان العقل يحكم بلزوم طاعه الله تعالى وطاعه رسوله وخلفاء الرسول صلى الله عليه مجمعين وهو حكم عقلي مستقل حكم عقلي مستقل يعني حتى إذا إحنا ما كان عندنا دليل من الشرع أطيع الله وأطيع الرسول واولي الأمر منكم العقل كان يحكم بوجوب طاعة الله عز وجل وما يرد على وفقه من أوامر شرعية هناك أوامر شرعية ايضا تدل على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول هذه الاوامر تسمى بالاوامر التأسيسية مو بالاوامر التأسيسية ربما تشمع شوفوا وجوب الصلاة امر تأسيسي يعني الصلاة لم تكن واجبة الله أوجبها علينا لكن وجوب طاعة الله عز وجل هذا أمر تأسيسي أم تأكيدي؟ أمر تأكيدي ليش؟ لأن وجوب طاعة الله كان موجود العقل يدل على ذلك حتى قبل نزول آية وأطيع الله وأطيع الرسول قبل نزول الآية يعني الله يعني ما كان واجب على الإنسان طاعة الله؟ كان واجبا طاعة الله كانت واجبة على الله على الإنسان صحيح له الأمر بطاعة الله أمر تأتيبي مو أمر تأتيبي أما الصلاة قبل نزول الآية الكريمة وأقم الصلاة الصلاة لم تكن واجبة على الإنسان الصوم لم يكن واجباً على الإنسان قبل نزولاية الصوم أكفار إذن بين الأوامر التاسيسيه اللي تسمى بالأوامر الشرعية وبين الأوامر التأتيثية مثل طاعة الله عز وجل اللي هي أوامر شنو عقلية عرفت شنون إذن وما يرد على وفقه وما يعني الأمر الشرعي الذي يرد على وصي على وصي يعني على طبق الحكم العقلي من بيان لما شنو هذا اللي يرد من أوامر شرعية؟ قوله تعالى واعطِي الله واعطِي الرسول سورة المائدة الآية 92. اعطِي الله هذا أمر تأسيسي أم أمر تأكيدي؟ في اليه لان قبل نزول الايه ايضا طاعه الله امر واجب على الانسان ان هي يعني هذه الطاعه تاكيد لحكم العاقل لا تشريع يعني ليس بتاسيس لا تشريع لحكم جديد يعني ليس بتاسيس لان الاوامر على قسمين اوامر تاسيسيه وأوامر شنو؟ الشريعية تأكيدية هذا كل الباحث في المستقلات العقلية أما غير المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية يعني شنو؟ يعني العقل يحكم بشيء لكن غير مستقل يعني يحتاج إلى مقدمة شرعية على العقل يحكم بوجوب قطع المسافة الى الحج بمعونة مقدمة شرعية شنو المقدمة الشرعية وجود الحج غير, غير المستقلات العقلية الاجزاء غير المستقلات العقلية على اقسام نخلي الاقسام ان شاء الله لغج وصل الله على محمد واله الطاهرين